وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا بِجُهْدِهِمْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ عطاءً غير مجذوذ فلا تكو في مرية ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم وَيُرِيدُ مَن قَوَّسَ وَلَقد قَضَى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم وَإِنَّ كُلَّ لَمَّالَ يُوفِي نَهُوم رَبُّكَ أَمَّا لَغُب ஸ்தி கமிருச்சமல இவுமச்சம் وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم, وما لكم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ تِطْرَفَ يَدِكَ نَهَارًا وَزُلَفًا بِاللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو كِيَئْتِيَ نَهْنُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَال வால